ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف الرحيم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 لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَ إِذِ وَفِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُنَّ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ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 قل للمؤمنات يقبضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بقمرهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبوعولتهن إلا لبوعولتهن أو آبائهن أو آباء بوعولتهن أو أبناء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 ولا يضربن بأرجلهن الذي يعلم ما يخفين من زينتهن وتهبم إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم إن يكونوا فقراء يؤنهم الله من فضله والله واسع عليم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 وَمَن يُكْرَهُ النَّبَأُ إِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 أو كظلمات في بحر اللذين يغشاه موج من فوقه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلما بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كلٌّ قد علم كلٌّ قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون وللله منك السماوات والأرض وإلى الله المصير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 وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإي كل لهم الحق يأتوا إليه مذعين في قلوبهم مرض أمير تاب أم يخافون أيحي ف الله عليهم أم يخافون أيحي ف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون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 أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله قبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليهما حمل